ناتفق قد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع غرور لا تبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذنا كثيرا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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أم آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وترفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوما قيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عابد منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفر عنهم سيئاتهم لأكفر عنهم سيئاتهم ولا جنات ولا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 متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبأس مهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها نزلا ما عند الله خير للأبرار.